بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي, هو الذي بعث في الأميين رسولا هو الذي بعث في الأميين رسولا رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويذكيهم رسولا منهم ويذكيهم ويعلمهم, ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مدين وإن كانوا من قبل لفي ضلال منهم لما يلحق بهم وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز, وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه في مَن يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ثم لم يحملها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بس مثال القوم الذين كذبوا بآيات الله. بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن دعمتم إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس إن دعمتم أنكم أولياء فَتَمَنَّوْهُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَتَمَنَّوْهُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ولا يتمنه له أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين, والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم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 فينبئكم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فيُنَفِّقُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, أيها الذين آمنوا إِذَا نُودِيَ صلاتي من يوم الجمعة فاسعوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فسعوا إلى ذكر الله وذو البيع ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم خير لكم إن كنتم تعلمون خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وذتقو من فضل الله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 وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَإِذَا وَقَعُوا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا إِن فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا إِن تَضُّوا إلَيْهَا قل ما, من قل ما عند اللَّهِ خَيْرٌ من اللهو وَمِنَ التِّجَارَةِ والله خير الرازقين وَاللَّهُ خير الرازقين